فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَتَّبِعُ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ رَاذِلُونَ بَادِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَاكَ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عبده فعميت عليكم فعميت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كاره